أثابكم الله صغيرة الشيخ هذا الثاني يقول ماذا يفعل من ضاقت به الدنيا وتولى عنه الأصحاب وتكالبت عليه الديون ولم يجد إلا المكاء منفسا له عن مصابه وجزاكم الله خيرا بسم الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج همومنا وهمومكم وكروبنا وكروبكم وأن يجعل لنا ولكم من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء آفية اللهم اقضي عنا الدين اللهم اقضي عنا الدين, الدين،, الدين واغلنا من الفقر أخي في الله ليس البكاء يقدم ما أخر الله أو يؤخر ما قدم الله البكاء لا يجدي لك شيئا عليك أن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظن عبده به إياك أتيأس أو تقنط من روح الله ورحمة الله بالتوكل على الحي القيوم وتوكل على أرحم الراحمين واسأل الله أن يمدك بالعون والتوفيق والسداد وأن يفتح عليك أبواب الفرج دخل عليه الصلاة والسلام المسجد يوما فرأى أبا أمامة فقال يا أبا أمامة ما أجلسك في المسجد في وقت ليس بوقت صلاة ما أجلسك في المسجد في غير وقت صلاة قال يا رسول الله هموم غلبتني وديون ركبتني فقال صلى الله عليه وسلم أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من هم والحزن وأعوذ بك من العدل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الزجال كلمات طيبات مباركات ودعوات مستجابات بإذن الله جل جلاله فما من عبد يقولها مؤمنا بها معتقدا لمعناها إلا جعل الله له فرجا ومخرجا قال أبو أمام فقلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني اللهم إني أعوذ بك من الهم الهم الشيء الذي تحمله لما يكون أعوذ بك من الهم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والحزن يكون لما وقع وحصل فجمع لك بين الأمرين في همك فيما مضى وفيما هو مستقبل وأمرك أن تستعيد بالله اللهم أياء الله أعوذ بك من الهم فإن الإنسان ضعيف وتتكالب عليه هموم الدنيا فما خرج من هم إلا وقع في غيره ولا نجا من كربة إلا أحاطت به غيرها لقد خلقنا الإنسان في كبد ولكن لا يبدد الهموم ولا يزيل الغموم إلا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أخي في الله أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك وألهمك الصبر على البلوى أراد الله بك خيرا إذا ابتلاك فانكسر قلبك لمولاك أراد الله بك خيرا إذا جعلت الله نصب عينيك فبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه همومك وغمومك ولسان حالك يقول يا ربي إلى من تكلني إلى ضعيف يتجاهمني أم إلى عدو ملكته أمري ولسان حالك يقول يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه أضث إليك الشكوى وألتجو إليك يا من جل وعلا لسان حالك يقول اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب وأزلت الهم عن النون وكشفت الضر عن العباد وأزلت البلاء عنهم أزل عني همي أكشف عني غمي ولا تجعلني أشقى عبادك إليك عندك اللهم لا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي أكثر من دعائه وتضرع إليه فإنه والله ثم والله أرحم بك من نفسك بنفسك التي بين جنبيك وإنك إن بثتها كلمات من قلب مؤمن بالله موقن في الله فإن الله لا يخيبك إن العبد إذا دعا واعتصم بالله والتجاء وصدق في دعائه والتجائه تفتحت أبواب السماوات إذا دعا الله صادقا من قلبه وقد أحاطت به همومه في جسده من سقم في الجسد أو مرض أو ألم فأعياه الأطباء وكثر عليه وعظم عليه البلاء أو, أعظم أو عظم عليه بلاؤه في البنات والأبناء وأصبح كلما ضحك أبكاه همه وأبكاه غمه وأحزنه وأقلقه إن العبد إذا وصل إلى هذا الحال وتوجه إلى الكبير المتعال بصدق ويقين فإن هذا هو المقصود من البلاء المقصود من البلاء الفرار من الله إلى الله مقصود من البلاء أن يبث العبد إلى ربه الشكوى وأن يلتجع إلى الله جل وعلا وأن يتذكر عظمة الله إذا عظم عليك الدين فتذكر الله جل جلاله الذي هو أعظم من الدين ومن كل شيء وإذا عظم عليك الهم في أولادك وبناتك وزوجك وأهلك فتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك وأن الله حليم وأن الله رحيم فقل يا رب أنت ترى حالي وتعلم ضعفي وتعلم فقري يا ربي إليك جاءت يا ربي إليك اشتقيت يا ربي إليك بك استعنت وعليك توكلت وفوضت أمري إليك وألجعت ظهري إليك وآمنت بك وأسلمت إليك إذا, كنت إذا قلت هذه الكلمات فتحت لها أبواب السماوات وإذا صدعت بهذه الدعوات فإنك حري بتفريج الكربات وتسهيل المهمات إن الله إذا تأذن بالفرج جاءك من حيث لا تحتسب وإنه ما من عد تضيق به الأرض بما رحبت خاصة إذا خذلك الناس وخاصه إذا تولى عنك القريب والحبيب وخاصه إذا كنت تثق في أحد فخذلك وإذا كنت ترجو أحدا بعد الله فأهانك وأذلك عندها تعلم أن الله يريدك أن تلجئ إليه أسعد الناس في الدنيا من وجه وجهه إلى الله أسعد الناس في الدنيا من أسلم قلبه لله ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن أي موقن بأن الفرج من الله إذا أذلك الناس علمت أنه ليس بيدهم عزة ولا ذلة وإذا أهانك الناس وأنت تطلب منهم أن يعينوك ويساعدوك فاعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرفا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشورا وإذا اشتد عليك البلاء وعظم منك عليك العناء من زوجة ومن أهل ومن ولد ومن أخ ومن أخت ومن أصدقاء ومن أقرباء وإذا عظمت أذية الناس لك وامتهانهم لك فاعلم أن لك ربا لا يخيبك وأن لك ربا هو منتهى الشكوى وأن لك ربا يسمع السر وأخفى وأن لك ربا يرحمك ويحبك ويحب أن تناديه وتلتجع إليه وتدعوه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم, ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ذكر الله البلاء عن أيوب فقال سبحانه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ناداه وقد عظمت شكواه وعظم بلاؤه وعظم ضره فنادى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته قال أني مسني الضر الحال والشأن أني مسني الضر ولكن أنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال بعض العلماء ذكرى للعابدين أي أن أيوب دعا ربه بيقين فإن الله يستجيب لكل من أصيب ببلاء فدعاه بيقين ذكرى هذه الذكرى تتذكرها في كل بلاء وفي كل خطب وكرد في أهلك ومالك وولدك تكون في رغض من العيش وأنت آمن في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك فلا تلبث أن شاء الله بلاءك فنزلت بك المصائب وحلت بك المتاعب فأحاطت بك الديون من كل جانب وأصبحت بعد رغد العيش في ضيقه وفي صعوبته فالبنت تشتكي والابن يشتكي وتصبح في هم وغم وكرد يأتيك ظلع الدين وهم الدين والمغرم والمأثم فعندها تضيق بك الأرض بما رحبت لكن لا يوسعها إلا يقينك بالله جل جلاله ولا يبدد هذه الهموم ويذهبها إلا يقينك بأن الله أرحم بك من نفسك بين التي بين جنبيك يا هذا أن صدقت مع الله صدقت من هذا الذي وقف بباب الله فطرده حاشاه من هذا الذي صدق مع الله فخيبه حاشاه ما وجدناه إلا حليما رحيما ما وجدناه إلا كريما عظيما يفتح لك أبواب الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب وما من عبد يدعو في كرب ويصدق مع الرب إلا أعطاه الله إحدى الفسنين إن كان العلم سبحانه أن كربه يفرج فرج عنه عاجلا وإذا علم سبحانه أنه سيأخر عن الفرج رزقه اليقين والإيمان والتسليم حتى إن البلاء يعود عليه نعمة وسرورة جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل إذا كنت واثقا بالله وناديته وناجيته صادقا مؤمنا متوكلا عليه إما أن يفرج كربك وإما أن يفرغ عليك من الصبر واليقين حتى يصبح العذاب لك رحمة وتعلو درجتك ويعظم أجرك ويغفر ذنبك ويقضى دينك ويبدد همك وحزنك ولذلك في البلاء وفي الشدة والعناء سرور بمناجاة الله لا يعدله سرور ما أسعدها من لحظات وما أسعدها من ساعات طيبات مباركات إذا خلوت بربك وبثت إليه أحزانك واشتكيت إليه أحزانك وبثت إليه ما تجده من الكرب ومن الهم والغم فسألته وناجيته ودعوته وثقت به سبحانه وتعالى أسعد الناس من جعل شكواه إلى الله ولم يشتك الله إلى خلقه أسعد الناس من جعل يقينه بالله ولم يجعل يقينه في زيد وعمر تصور لو أن رجلا يحب رجلا فجاء يشتكي إليه في دينه فقال له لأكلمن فلانا الغني يقضي دينك الساعة وهو صادق أنه لو كلم الغني لقضى له ذلك الغني دينه في حينه ولا يعجز الغني شيء تصور لو قال لك صاحبك سأكلم لك فلان الغني الثري ودينك شيء يسير عند هذا الغني الثري وأنت تعلم أن الحاجة ستقضى كيف سيكون يقيمك بقضاء دينك وتزريج فما دالك بملك الملوك ومن بيده خزائن السماوات والأرض ما دالك بالكريم الذي يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقاً اللهم اجعل فقرنا إليك وغنيك وجع الغناء بك، كن غنيا بالله، كن واثقا مع الله. إن انصراف الناس عنك نعمة من الله يريد أن يصرفك إليه. المخذول من ينصرف عن الله إلى غير الله، المخذول من يتعلق بالناس، من يتعلق بالناس ويحس أن كروبة كل ما أصابه ضر أو اشتدت عليه شدة ذهب إلى فلان وإلا وانتهى أمره. ولكن أنت تقرأ الأبواب فلا تفتح لك، وتسأل الناس فلا يعطوك. وتأتي إلى الناس فيهينوك ويدلوك ولا ربما سبوك وشتموك وعابوك رب أشعة أغبر ذي قمرين مجفوع للأبواب لو أقسم على الله لأضرع لا وما يدريك أن هذا البلاء يعرفك بالله معرفة يصيبك بها هم ولا غم لا بد أسعد الناس من إذا قال يا رب استجاب الله دعاءه والله ليست السعادة في الأموال ولو كانت في الأموال لكان أسعد الناس طارود فذا به أشق الناس والأرض وهو يتجزل في الأرض فخصفنا به وبداره الأرض فصلى الله سلامته والعافية المال ليس هو السعادة وليست السعادة أنك إذا سألت الناس أعطوك وليست السعادة أنك إذا جئت إلى فلان وعلان تيسرت أمورك السعادة والفضل والزيادة أنك إذا قلت يا الله فتحت لك أبواب السماء وإذا قلت يا ربي واشتكيت إلى الله سمع الله دعائك وفرج الله كربك إن من الناس من تعظم عليه البلاية ويعظم عليه الكرب والخطبة ويعرف فلان وعلام لم يشتك الله إلى أحد ومن الناس من يتيسر له أن يكلم فلانا الغني وفلانا للسريء فيقول أستحي من الله أن يراني أسأل غيره فرضي بالله وأنزل حاجته بالله وتعلق بالله وصدق مع الله فجعل الله له من عليم أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا هل رأيت ربك خذل عبدا صدق معه في عبوديته لا والله وما هذا الذي قص الله في كتابه قص الله في كتابه القصص لكي نفر منه إليه أسعد الناس إذا أصابته البلاية في ماله أن يقول أنا المقصر أنا المذن، أنا المسيء ما شكرت الله على نعمته أنا الذي قصرت يا رب ما ذكرتك حق ذكرك ولا شكرتك حق شكري فضرني تقصيري في شكر النعم فيعود على نفسه بالاستغفار والتوبة والإنابة فإذا بالضيق يتسع يتسع وإذا بالاستغفار رحمة يتبدد بها حزمه ويذهب بها غمه أسعد الناس من عرف الله في البلايا، وإذا كان الناس الإنسان تحيط به الهموم والغموم ويعظم دينه وكربه، فلا يزداد إلا تعلقا بغير الله والعياذ بالله، ولا يزداد إلا شكوى إلى الناس والتجاء إلى فلان وإعلان هذا من الخذلان والعياذ بالله هذا من الخُذلان، فأصيكم ما أصيكم بالثقة بالله والتوكل على الله وحسن الظن بالله. وأن تكثر من الاستغفار وأن تعلم أنما أصابك إنما هو بسبب الذنوب، فتكره الشيطان وأنفس الأمارة بالسوء، وتستغفر الله وتتفقد حالك هل ظلمت أحداً من المسلمين؟ هل أكلت ما لا أحد؟ هل انتهكت عرراً أحد؟ هل سبتك أخاك المسلم؟ هل شتمك؟ فتتحلل من المظالم والمعاتن، من فعل ذلك صار البلاء خير الله، وصار البعد قرب الله، هذا هو الذي أوصي به. أن تصدق مع الله أن تلتفت إلى ما يصلح حالك مع الله عز وجل وأن تحرص كل الحرس ألا يكون عندك يقين أن الفرج آتي إن مع العسل يسرا إن مع العسل يسرا ما أنزل الله عسرا على مؤمن إلا جعل معه يسري فكن واثقا بالله عز وجل واعلم أنك إذا خفت من عواقب المستقبل وأضرار المستقبل وما يكون في المستقبل فإنه إذا حدثتك نفسك بهذا فاعلم أنه شيطان يقرأ قلبك الشيطان يعيدكم الفقر الشيطان لا يعيدك إلا كل شر وكل بلاء وكل ضر فكن مع الله ولا تذالي وكن صادقا مع الله التوبة والاستغفار واليقين بالله بالفرج والأخذ بالأسباب وحسن الضر لأن الله سيفرج عنك من أعظم ما توصى به في هذا البلاء مع كثرة الدعاء في مضامن الإجابة كأوقات النداء وبين الأذان والإقامة وحال السجود والأسحار فقد جرب بالأدعي المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين الحديث بأمامة ذكر لي البعض أنه كان دينه قرابة المليون وذكرت له هذا الحديث فاتصل علي بعد ثلاثة أيام وهو ليس من أهل الغنى وليس قال لي والله ما مكثت يوما إلا وقد فتح عليّ باب الفرج فسددت المليون خلال يومين. قرأ على بالي هذا، لكن منذ أن لزمت هذا، هيقول من أول مرة وهو رجل ليس بهذا التدين القوي، كان علانية لك. لما جاءت هذه الصدمة في ماله أي قذت ونبهت، فقلت هذا الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب الدين. نعم، لكنني أحتاج إلى يقين، أحتاج إلى قوة. فصدق مع الله، فصدق الله مع يومين يسدد بها المليون. قال والله ما خطر لي على بال أنه هذا الشيء الذي سدد به ديني يأتيك الفرج من حيث لا تحتسب من شيء تحتسب ومن شيء لا تحتسب فمن صدق مع الله صدق الله معه وإياك أن تتعظم شيئا على الله الله أكبر أي أعظم من كل شيء والله أكبر وكبير على كل هم وكل غم وكل كرب فيما بيننا وبين لقاء الله حتى نلقى الله وهو راضي عنا اللهم بدد همومنا ونفس همومنا قروبنا اللهم اجعلنا من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم إنا نستنصر بك فنصرنا ونستعين بك فاعنا اللهم لا تخذلنا اللهم لا تخذلنا اللهم لا تخذلنا اللهم, اللهم اجعلنا من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية اللهم بارك أرزاقنا وبارك أموالنا وأولادنا وبارك لنا في كل ما رزقتنا وأعطتنا اللهم إننا نسألك أن تجعل الخير لنا في أمورنا كلها عاجلها وعاجلها ما علمنا منها وما لم نعلم نشكو إليك غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إن نشكو إليك فقرنا بَوْهُمْ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ فَقْرَنَا فَغْنِنَا مِنْ وَاسِعِ فَضْلِكَ يَأْذِلْ الفضل العظيم اللهم اجعل فقرنا إليك وغنينا بك اللهم اقضي عنا الدين وغنينا من الفقر اللهم اقضي عن الدين وغنينا من الفقر اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر واجعل ما وهبتنا عونا لنا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا والصوصانا وحضر معنا وغاب عنا وأحبنا فيك اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وتولانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمها رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتصلح بها فسادنا وتسجد بها عوجاجنا وتقوم بها سبيلنا رحمة تثينا بها إلى رحماتك العظيمة في الدنيا والآخرة رحمة تفتح بها علينا أبواب فضلك العظيم يا أرحم الراحمين يا حليم يا رحيم يا كريم رحمة تحل بها علينا جوامع الزضاء وتجعلنا وتجعل مآلنا إلى الفردوس الأعلى فحي يا قيوم لا إله إلا عن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين